ققاللَ فَْحَفقُ الحَق أَقُول لا أَمْلَ أَنَّ جَهَم النَّمَ مِنْ كَر مِن سَابعَكَ مِنهُم أَجمَريد <يصفح> لِقُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا نِنًا الْمُتَكَلِّفِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ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 مُبَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ ضَلَّ وَكَافِرٌ كَسَاوَى لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ وَلَدًا لَصَفَّى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وتخطر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى أنا هو العزيز الغفار